هكذا اجلس فاذا قال قائل أمعكم دليل على ان العباده تاتي شرعيه وهي تكون لمن اطاع الله واطاع رسوله وانهم وصفوا بانهم عباد لله الجواب معنا دليل قم قول الله عز وجل وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما الآيات فوصفهم الله عز وجل بأنهم عباد له وهذه الإضافة تسمى تسمى إضافة تشريف تسمى إيه؟ اضافه تشريف فإذا العباد على قسمين عبادة شرعية وعبادة كونية العبادة الكونية شاملة لجميع الخلق دليلها إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا الكل من كان في السماوات ومن في الأرض جزاك الله خير يقدم على الله عبدا عرفتم والعبادة الشرعية هي خاصة بمن اتبع الرسل أطاع الله واتبع رسله قال الله عز وجل وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما فذكر اوصاف عباد الرحمن وقلنا أن هذه الإضافة هي إضافة تشريف نعم إلا عبادك منهم المخلصين احسنت إن الله, ان الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته والشرك أن تجعل مع الله أحدا ندا أن تشرك مع الله سبحانه وتعالى أحدا فيما اختص الله به فيما اختص الله يعني في شيء من خصائص الله عز وجل في ألوهيته أو ربوبيته او اسمائه وصفاته فيما اختص الله به فانت تجعل ندا او شريكا تعبده هذا من الشرك هذا من الشرك وذكرنا ان الشرك امره خطير ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وانه يحبط الاعمال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 بعض الادله على خطورة الشرك وأظن أنني ذكرت حديثا فما هو قم يا محمد ارفع صوتك حتى يسمعك من بقرب خزانات النفط يشركه. لا يشرك به شيء. قال ما الموجبتان يا رسول الله قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنه من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنه ومن, لقيه يشرك به دخل النار. ومن لقي الله يشرك به شيئا دخل النار جزاك الله خيرا اخرجه مسلم صحيح من حديث جابر احسنت يا محمد بارك الله فيه طيب ان الله لا يرضى ان يشرك معه احد في عبادته لا ملك مقرب ولا نبي مرسل لماذا ذكر هذين الذين عبدوا كثير اصناما احجارا كواكب نجوم لماذا ذكر هذين الملك والرسول قعمزه لا لا اوقف من اقرب المقربات لا اجلس الان نعم لماذا ذكر اين البقيه فيكم احد نعسان او نائم قم انت هذا الاخ الذي وراء أخينا لا انت أي لا, لا انت لا الذي وراءك قد عرف نفسه ومن عرف نفسه عرف ربه نعم لماذا ذكر هذين لا ملك مقرب ولا نبي مرسل لا تدري كنت اظن انه سهل قم انت وبين لهم أن السؤال سهل من كان أدنى منه أحسن إذا كان لا ملك مقرب ولا نبي مرسل يزوز أن يشركوا في عبادة الله فمن باب أولى من كان دونه فتبا لمن عبد حجرا هكذا أو صنما يصنعه بيده أو نجما أو كوكبا وهو مخلوق مثله فلما قال المؤلفون رحمه الله لا ملك مقرب ولا نبي مرسل إشارة إلى من هو دون ذلك فمن باب اولى الا يشرك معه دون ذلك من المعبودات اجلس جزاك الله خيرا الملائكة مقربون الجواب مقربون أنك عبد المهيمن الملائكة مقربون دليله قل وجعل الملائكه ما في أنا مثلكم الآن أطوف ترى نعم أحسن بل بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون صح وترى الملائكه حافينا من حول العرش يشهده المقربون طيب جزاكم الله خيرا قال لا ملك مقرب ولا نبي مرسل نبي مرسل فيه ان هنالك انبياء فضل بارك الله فيك. جزاك الله خير ان هنالك انبياء ارسلوا برسالات تخالف اقوامهم وهنالك انبياء ارسلوا برساله لا تخالف اقوامهم فهم انبياء هذا بعض تفريق أهل العلم في الأنبياء والرسل ومنهم من يقول كل رسول نبي وليس كل نبي رسول النبي صلى الله عليه وسلم كان نبيا بسورة أنت قم كان نبيا بأي سورة؟ سورة إيش؟ إيش قال بشر؟ ما في سورة بشر؟ شلس بارك الله فيك ما فهمت السؤال؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان نبيا من الله عز وجل بأي سورة في القرآن كان نبيا؟ وابي اي ايه كان او سوره كان رسولا هذا هو السؤال أعندك جواب ما عندك طيب لا قم انت انت قم فوق فوق صار كان نبيا بسوره اقرا وكان رسولا بالمدثر يا ايها المدثر قم فانذر ما فيها دليل، لكن صورة المدثر فيها. طيب، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. ايوه صح. طيب. جزاك الله خيرا الثالثه من المسائل هذا ما أخذنا ولا الثالثه أخذ؟ الثالثة طيب نأخذها الآن الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له ولا من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب والدليل قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم اولئك كتب في قلوبهم الايمان وايدهم بروح من ويدخلهم جنات تجري من, تحته من تحتها الانهار قالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه اولئك حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحون طيب هذه المساله في من اطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاه من حاد الله ورسوله الولايه ما هي الولايه هي المحبه والموده والمؤمنون والمؤمنات تفضل ماذا يقول الاخ فلا تدعو مع الله أحدا اما تكلمنا على الدعاء قلنا ان الدعاء هو طلب ما فيه نفع وينقسم الى دعاء مساله ودعاء عباده دعاء المساله ان تسال الله عز وجل مطلوبك ودعاء العباده ان تتعبد بمقتضى بمقتضى اسماء الله عز وجل فتقول يا غفور اغفر لي ويا رحيم ارحمني ويا تواب توب علي طيب اقول هنا ان من اطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالات من حد الله ورسوله الولاية هي المحبة والنصر المحبة والموده والنصرة. هذا في أصل الولاية والله عز وجل ذكر والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فالولاية بمعنى المحبة والنصرة وفرق بين أمرين ينبغي أن يتنبه لهما المسلم وطالب العلم بالاخص فرق بين الولايه والتولي فرق بين الولايه والتولي الولايه تكون لله ولرسوله وللمؤمنين اما التولي الذي جاء في قول الله عز وجل ومن يتولهم منكم فانه منهم المقصود بالتولي هنا محبه اهل الشرك الشرك واهله لدينهم لا لدنياهم يعني متى يكون الولاية التولي كفرا متى تكون الموالاه كفرا هي تدور بين ان تكون معصيه وتكون كفر هذا الموالاه للكفار والمشركين الكلام حول الموالاه للكفار والمشركين متى تكون حراما واثما عظيما ومتى تكون كفرا مخرجا من المله هذا الفارق مهم جدا فان بعض الناس فهموا من كل تعامل مع الكفار انه كفر وقد بنوا على هذا الفهم للموالات احكاما فجعلوا من يقترب من الكفار ويتعامل معهم يأخذ حكمهم والأمر ليس كذلك الأمر ليس كذلك قلنا أصل الموالاه هو المحبة والمودة الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالموده وقد كفروا بما جاءهم بما جاءكم من الحق فالله عز وجل نهاهم من موده اهل الكفر وخاطبهم بمسمى الايمان فقال يا ايها الذين امنوا فليس كل موده للكافر تعتبر كفرا فان التولي الذي ذكره الله عز وجل وقال ومن يتولهم منكم فانه منهم المقصود به ان يحب الكفار لدينهم او ان يكون يحب ان يظهر او ينتصر امر المشركين على المسلمين ويظهر امر المشركين على المسلمين فهذا إن كان الذي حصل منه هذا مسلم فهي تعتبر ردة تعتبر ردة إذا كان يحب ظهور المشركين على المسلمين فهذه تعتبر ردة وتعتبر أيضا شركا إذا كان يحب المشركين لدينهم فيبقى معنا إذا كان يحب المشركين لدنياهم أو يحب المشركين لقرابتهم فهذا إثم ومعصية أعيد أعيد محبة المشركين تدور بين التحريم والكفر محبة المشركين تدور بين التحريم والكفر التحريم أن يحب المشرك لدنيا طيب أو لقرابته لأن الله عز وجل نهى أن يحب المشرك ولو كان ابا ولو كان ابنا ولو كان اخا ولو كان من عشيرتك الله عز وجل حذر من هذا وذكر ان هؤلاء الذين يحادون ان الذين يتبرؤون من اهل الكفر ولو كانوا اقرب قريب وصفهم اولئك كتب في قلوبهم الايمان فاذا اقول أن محبة المشركين تكون اثما عظيما وقد تكون كفرا مخرجا من المن تكون اثما إن أحبهم لدنياهم أو لقرابتهم فلا ينبغي أن يميل قلب العبد المسلم بالمحبة إليهم لا ينبغي لا يجوز ولو كنت تتعامل معهم الجواب ولو كنت اتعامل معهم فالنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يتعامل مع اليهود بالمدينه وكان يبتاع معهم ويشتري بل درعه مات وهي مرهونه عند يهود بصاع من شعير لكن هذا كله وقلبه مبغض للكفر وأهله قلبه مبغض للكفر وأهله فإذا كانت محبة العبد للمشركين لأجل دنياهم أو لقرابتهم فهو إثم عظيم ومحرم من المحرمات فإن كان محبته للمشركين لدنيا لدينهم الجواب فهو كفر مخرج من المين عرفتم؟ او اذا كان محبته ان يظهر امر المشركين على المسلمين وان ينتصر المشركون على المسلمين فهذا كفر ورده لو كان القائل والفاعل لهذا من المسلمين عرفتم؟ عرفتم او لا؟ فإذا هذه مسألة دقيقة ينبغي أن تتبرهن عندك وتتضح أصل المحبة لا ينبغي أن يقع في قلبك حب لمشرك ولا مودة لمشرك يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم لا يجوز أن تحصل مودة ومحبة في قلبك لمشرك وتأمل أنت اليوم في أحوال كثير من المسلمين الذين انبهروا بدنيا الكفار وكم من المسلمين اليوم تعلق قلبه بالكفار إما بلاعب كره يحبه متعلق قلبه به وإما بمغني من المغنيين وإما وإما فهذا من الإثم العظيم ويتجره هذه المحبة التي في القلب إلى أن تنعكس على ظاهره صواب صواب أو لا صواب فتجد هيئة تجد هيئته كهيئة من أحب وهنا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما روى أبو داود في سناني من حديث عبد الله بن عمر في آخره ومن تشبه بقوم فإنه منهم عرفتم ففي خطورة التشبه لأن التشبه بالظاهر يدل على فساد الباطن والموده والمحبة خطرها عظيم فإن المرأة يحشر مع من أحب يوم القيامة المرء مع من أحب يوم القيامة فالحذر من ميل القلب بالمحبة والمودة لأهل الكفر ولو لدنياهم فإن هذا من الإثم العظيم وهم أحوال الكفار ليسوا على حال واحدة فمنهم الكافر الحربي ومنهم الكافر المعاهد أو المستأمن ومنهم الكافر الذمي ولكل واحد من هؤلاء معاملة خاصة الكافر الحربي الذي يشن حربا على المسلمين لا سيما في ميدان القتال والكافر الذمي هم اهل الذمه وهم يتعايشون بين المسلمين من زمن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لكن شريطه ان يعطوا الجزيه عيد وهم صاغرون وان لا يظهروا دينهم ومعتقداتهم والمعاهد هو الذي يدخل بلاد الاسلام وقد حصل بينه وبين ولاه أمور المسلمين عهد واتفاق بأن لا يمسه سوء طيلة وجوده في بلاد المسلمين أقول يا إخوة الموالات والتولي التولي كفر الموالات معصية وذنب وصلت وصلت يعني فرق بين الموالات والتولي الموالات هي مودة ومحبة للمشرك لأجل دنيا أو لأجل قرابته معي يا إخوة هذا ليس بكفر لكنه معصية عظيمة ضلال فهمتم طيب إذا كان محبته للمشرك لأجل دينه هذا تولي ولا لا موالات تولي واذا كانت محبته ان يظهر امر المشركين على المسلمين كفر وردة اذا كان الذي حصل منه هذا الشيء هو مسلم فان هذه رده في هذا المقام يذكرنا هذا بما حصل, حصل لحاطب ابن بنسع ابن ابي بلسع قصته مشهورة في البخاري ومسلم وهو قد أخبر بأسرار عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال عمر الخطاب ابن الخطاب دعني أضرب عنق هذا المنافق فأراد أن يضرب عنقه ظنا من عمر أن هذا من إيش التولي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ما حملك على هذا يا حاطب في مراعاة القصد معي يا إخوة في مراعاة القصد وهنا أيضا ينبغي لمن سئل عن موالاة الكفار أن يفصل بهذا التفصيل لسيما إذا أتيت إلى آيات يقرأها القارئ وهو ليس بفقه وليس طالب علم ولم يتلقى العلم بين أيدي علماء يقرأ ومن يتولهم منكم فإنه منهم فيهجم على كل واحد يراه يتعامل معه كاف وهذا حصل الجواب موجود فاقول هذا التفصيل مهم حاطب ساله النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال ما حملك على هذا يا حاطب فقال يا رسول الله كل اصحابك او جميع اصحابك لهم من يحمي اموالهم في قريش وانا ليس لي من يحمي مالي هنالك فقلت اجعل يدا لي عليهم يعني فضل كي يحمى مالي كي يحمى ايش مالي فدل ذلك ان الحامل لحاطب ليس ظهور الكفار على المشركين وليس محبة الكفار إنما كان له طمع بأن يحمى ماله هناك فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر ما يدريك إن الله قد اطلع على أهل بدر فقال افعلوا ما شئتم إني قد غفرت لكم إن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم اني قد غفرت لكم فاني قد غفرت لكم قصة حاطب تدلك على انه ليس كل تعامل مع الكفار يكون كفرا وهذا مهم لطالب العلم فان بعض المثقفين والمطلعين على الكتب ربما لا يعتنون بهذا او لا يدرون هذا التفصيل لاسيما المتحمسون وحديثو عهد بهدايه يعتقدون ان كل تعامل مع كافر يعتبر كفرا لكن حتى اذا تعامل المسلم مع الكفار يكون هذا بقدر الحاجه ومع عدم ميل القلب ما عدم ميل القلب اليهم بالمحبه واذا كان سيشتغل عنده عمال فهل الاولى ان يشغل كفارا ام مسلمين الجواب مسلمون الاولى ان يشغل مسلمين قال الله ولا عبد مؤمن غير من مشرك ولو أعجبكم فهمتم شيئا الذي ما فهم يرفع يده ما فهمت ما الذي ما فهمته كل الدرس الأخير اكتبه في سؤال طيب ايوه فاذا يا اخوه ارجو ان يكون هذا الامر واضحا من اطاع الرسول ووحد الله وحد الله في اشاره الى التوحيد هكذا توحيد الله عز وجل افراده بالعباده, إفراده بالعبادة وهل ذكرت لفظه التوحيد او وحد في القرآن وفي السنة الجواب عندك محمد الراعي عندك قم ربما تجد شخصا يقول أنتم التوحيد التوحيد التوحيد وإذا ذكر الله وحده شمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون هذه واحدة ذلكم بانه اذا دعى الله وحده كفرتم ويشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير هذه ثانية وإلهكم إله واحد هذه ثالثة هات لنا من السنة فيكم احد عنده رابعة وخامسة فليقل ها أنا ذا قم لا لا لا نريد آيات ما عندك آيات اجلس <تصفيق> قل هو الله احد صح ذاك الله خير اجلس يا محمد بارك الله فيك يبقى معنا الآن من السنة نريد ذكر لفظة وحدة أو التوحيد نريد من السنة قم أنت أحسن وإذا ذكرت ربك وحده في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا جزاك الله خيرا أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد جزاك الله خيرا قم أنت في طرف المسجد لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن قال إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إلي أن يوحدوا الله أحسنت يا أخانا وقول النبي قم قم حتى يراك إخوانك أنك أجبت قول النبي صلى الله عليه وسلم من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله لا تجلس أكمل الحديث لا. حرم ماله ودمه حسابه على الله أحسن جزاك الله خير طيب أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاه من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب أرأيتم اذا ميل القلب بالمحبة هذا خطير وليكن شأنك شأن إبراهيم عليه السلام ما هو شأن إبراهيم عليه السلام أنت قم تبرأ من أبيه فقط ومن قومه هات الآية هات الآية واذا قال ابراهيم وذا قال ابراهيم لابي وقومي انني برا مما تعبدون من دون الله يا من... من... قال ابراهيم و وإذ قال ابراهيم لقومه اني براء مما تعبدونه الا الذي فطرني فانه سيهدين اريد الايه اقرا قد كان لكم في ابراه اسوه حسنه في ابراهيم والذين معه اذ قالوا لقومنا انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله جاءت وحدها الان جاءت استمعت اذن انظر الى تبرئ ابراهيم عليه السلام من ابيه ومن قومه اننا, إننا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا الموده الجواب وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغض إذن ينبغي أن يكون في قلبك أيها المسلم الموحد العداوة والبغضاء أقول في قلبك في قلبك لابد من وجود العداوة والبغضاء أما في تعاملك فإن هذا يحتاج إلى تفصيل يحتاج إلى تفصيل فإذا كان المقام مقاما حرب وقتال وجهاد في سبيل الله فإن هنا مجاهدتهم بالسنان وبالسلاح وبالقتال اقتلوا المشركين كافة وإذا كان الأمر في تعاملهم مع المسلمين كأن يكونوا في بلاد المسلمين وليسوا حربيين فإنه لا ينبغي أن يتعامل معهم إلا في نطاق ضيق من الحاجة إلى هذا التعامل فإن بعض الناس تأثروا من مصاحبة هؤلاء في العمل وهم لهم مكر في دعوة الناس لدينهم، دينهم يعطونهم الهدايا ويتلقونهم ببشر وبابتسامة كاذبه فإن الله عز وجل كشف عن مكرهم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملته ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم فهذا يدلك على أن هؤلاء وان تلقوك ببشر فهم يحاولون اصطيادك ولقد ضاعت هذه الثوابت عند كثير ممن أقام بين ظهراني الكفار والمشركين ذا البعض مندهر بدنيا الغرب وقال قائلهم لا ينقصهم إلا الإسلام وأنت ما ينقصك إلا فهم الإسلام والله أعلم طيب انتهى الدرس ها؟ المهم تأثر المسلمين بالغرب تاثرا كبيرا إذا قال بالوعد قال وعد إنجليس وإذا ذكر النظام قال نظام الغرب والأوروبيين وإذا أرادوا أن يحكموا وإذا أرادوا أن يحكموا السياسات أتوا بقوانين الغرب اتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير أفحكم الجاهليه يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون فهي غربة للمسلمين عن دينهم ونصر الله أن يردنا جميعا وإخواننا إليه ردا جميلا أسئلة الدرس 2